بالنسبة لحضور حفل زفاف لأقارب وفي يعني أغاني وفي موسيقى. طيب. والله يجزيكم خير. هل لي أختم بسؤال ما عبد الله حضور الزفاف زفاف الأقارب كان في أغاني وموسيقى. بالنسبة للدعوات اتفاقه العلم على أن الدعوة إذا تضمنت منكرا أصليا يعني هي قائمة على منكر فإنه لا تجب الإجابة. إلا على من يستطيع أن يحضر ويغير، أما أو بالت بالإنكار، أما إذا كانت ال الدعوة لا تتضمن منكرا أصليا بمعنى أنه لم يدعهم إلى منكر وليس في أصل دعوتهم منكر إنما المنكر قد يكون من المصاحبين الحاضرين صح. مثلا يأتي إنسان في دعوة مسبل على القول بتحريم الإسبال صح. هذا ليس, ل... لا... ليس من شأنك و... ولا... ولا... ولا يمنع من إجابة الدعوة ولا يسقط حق الداعي فينبغ التفريق بين أمرين في الدعوات وهذه مسألة تلتبس على كثير من الناس ولا سيما الأخوات بكثرة الإشكالات في عراس النساء هناك فرق بين أن تكون الدعوة متضمنة لمنكر وبين أن يكون المنكر مباشرا من أناس حضروا الدعوة الـ الـ إذا كان الحاضرين قد أتوا بمنكر فالإنكار عليهم ولا يسقط هذا حق الداعي أما إذا كان الداعي قد رتب منكرا من لهو ومعازف وتباو وإسراف في نوع من, الـ من الـ الأمور فهذا يسقط حقه في إجابة الدعوة على أن يؤصي إخواني ببدل النصح جميل. والمبادرة إلى الإحسان إلى الخلق يعني لو حضرت الأخت ثم حرصت في دعوتهم وتوجيههم قدر طاقتها واستطاعتها فإن هذا من الخير يحصل به صلة الرحم ويحصل به إنكار المنكر ويحصل به أيضا إجابة الدعوة أن نعزل عن المجتمع ولا نحسن إليهم ونكتفي في الإنكار بالإنعزال هذا لا شك أن نتابر به ذمة الإنسان لكن ليس الشأن أن نبرئ ذمتنا فقط إنما الشأن أن نسعى إلى الإصلاح ما استطعنا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت نعم. شكرا لكم سيخ خارد على مشاركة معنا الجواب الكافي أشكر حضوركم من القصيد بارك الله فيكم شكرا لكم مشاهدي الكرام. على متابعتي برنامجكم الجواب الكافي كان ضيفه هذه الليلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وضعي تدريس بكلية شريعة بجامعة القصيم يوم الجمعة القادم ضيف اللقاء الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش القاضي بالمحكمة العامة في القصيم إلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أرسلنا بَلَكَ إِلَّا رِجَالًا